زِلَمٍ قَبْلَكَ وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ أُولَئِكَ عَلَى هُدًى مِنْ ربهم وأولئك هم المفلحون.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 وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم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 وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ بِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ وَإِذَا قيل لهم لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مصلحون. أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ الْمُفْسِدُونَ وَلَكِنْ لَا يَشْعُرُونَ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 ألا إنهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون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 الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين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 صم بكم عمي فهم لا يرجعون أو كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبر Yejgalon acağgahım, fi azzanı him, min al-cavayt, hazzar يكاد البرق يخطف أبصارهم كلما أضاء لهم مشوا فيه وإذا أظلم عليهم قاموا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 يا ايها الناس عبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون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 لا تجعلوا لله اندادا وانتم تعلمون وان كنتم في ريب مما نزلنا على بسورة من مثله وادعوا شهداءكم ب سورة مم مثله ودعوش هذاكم من دون الله إن كنتم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 وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ وَهُمْ فيها خالدون. إن الله لا يستحي أن يبقى ما لم ما بدعه فما فوقها فام الذين امنوا فيعلمون انه الحق من ربهم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 وَمَا يُضِلُّ بِهِ إِلَّا الْفَاسِقِينَ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 أَلاَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ كَيْفَ تَكْفُرُونَ بِاللَّهِ وكنتم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 سماء فسوى النسب عسماوات وهو بكل شيء عليم.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 دما وأنحن نسبح بحمدك ونقدس لك. قال إني أعلم ما لا تعلمون. وَعَلَّمَ آدَمَ الأسماءَ كلها ثمَّ عرضهم على الملائكة فقالوا أنبئُونِي فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين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 وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة وكلا منها رادا حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة ولا تقرب هذه الشجرة فتكون من الظالمين فأذلهم الشيطان عنها فأخرجهما مما كان فيه وَقُلْنَ اَهْبِطُوا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٍ وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌ وَمَتَاعٌ إِلَى حِينٍ فَتَلَقَّى آدَمُ مِنْ رَبِّهِ kalimatin fatha'a tawwabur rahim fa هُدًى فَمَنِ اتَّبَعَ هُدًى فَلاَ خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلاَ هُمْ يَحْزَنُونَ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 رائِلن ذكرو نعمتي التي انعمت عليكم وانفوا بعهدي اوف بعهدكم وان يافرهم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 ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا وإيايا فاتقون ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق ve an tum tâlemun ve kîmü sâlat A tamron nasabil biri ve tesunafusakum ve وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ الَّذِينَ يظنون أَنَّهُمْ قُرْبُ رَبِّهِمْ وَأَنَّهُمْ إِلَيْهِ رَاجِعُونَ يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ اذْكُرُوا نِعْمَتِيَ ızaltukum al alamın. Vatku yu ma. La tejzin nefsu an nefsin şeya. Ve la اَعُوذُ مِن غَادِلٍ وَلَاكُمْ مِنْصَرُونَ وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ يُذَبِّ يحون أبناءكم ويستحيون نساءكم وفي ذلكم بلاء من ربك عظيم.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 وَإِذْ وَاعَدْنَا مُوسَىٰ أَرْبَعِينَ لَيْلَةً ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِنْ بَعْدِهِ وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ ثُمَّ عَفَوْنَا عَنْكُمْ من بعد ذلك لعلكم تشكرون وإذ آتينا موسى الكتاب والفرقان لعلكم تهتدون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 فَتوبوا الى بارئكم فقتلو انفسكم ذلك خير لكم عند بارئكم فتاب عليكم انه هو تواب الرحيم واقلتم يا موسى لن لك حتى نرى الله جهرة فاخذت مصاعقة تنظرون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 Kulü min tiyibat ma razakuna kum wa ma zalamuna wa lakin وَإِلْ قُلْنَ دْخُلُوا هَذِي الْقَرْيَةَ فَكُلُوا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ رَضًا وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا وَقُولُوا حِطَّةٌ نَغْفِرْ لَكُمْ خَطَايَاكُمْ وسنزيد المحسنين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 وَإِذِ اِسْتَسْقَى مُوسَى لِقَوْمِهِ فَقُلْنَ اضْرِبْ بِعَصَاكَ الْحَجَرَ فَانْفَجَرَتْ مِنْهُ اثْنَةَ عَشْرَةَ عَيْنَا قَدْ عَلِمَ كُلُّ أُنَاسٍ مَّشْرَبَهُمْ كُلُوا وَاشْرَبُوا مِنْ رِزْقِ اللَّهِ وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ وَإِلْ قُلْتُمْ يَا مُوسَى لَنْ نَصْبِرَ عَلَى طَعَامٍ وَاحِدٍ فَادْعُ يُخْرِجْ لَنَا مِمَّا تُنْبِتُ الْأَرْضُ مِنْ بَقْلِهَا فادعُ لنا ربك يُخْرِجْ لَنَا مِمَّا تُنْبِتُ الْأَرْضُ مِنْ بَقْلِهَا وَكِثْ وفومها وعدسها وبصلها قال أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير؟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 انَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَالَّذِينَ هَادُوا وَالنَّصَارَى وَالصَّابِئِينَ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَعَمِلَ صَالِحًا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 وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ عَتَدَوْا مِنْكُمْ فِي السَّبْتِ فَقُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ فَجَعَلْنَا هَا نَكَالًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهَا وَمَا خَلْفَهَا وَمَوْعِظَةً لِلْمُتَّكِينَ وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ إِنْ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 قالوا ادعوا لنا ربك يبين لنا ما هي قال إنه يقول إنها بقرة لا فارض ولا بكر عوان بين ذلك فَفَعَلُوا مَا تُؤْمَرُونَ قَالُوا ادْعُ لَنَا رَبَّكَ يُبَيِّن لَّنَا ما لونها قال إنه يقول إنها بقرة صفراء فاكع اللونها تسر الناظرين قالوا ادعوا لنا رب بَيِّنَ لَنَا مَا هِيَ إِنَّ الْبَقَرَةَ عَلَيْنَا إِنَّ الْبَقَرَةَ عَلَيْنَا إن شاء اللَّهُ 119. قال إنه يقول إنها بقرة لا تثير الأرض ولا تسقي الحرث مسلمة لا شيئة فيها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 توم تكتمون، فقل نظربوه ببعضها، كذلك يحيي الله الموتى ويريكم آياته لعلكم ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة وإن من الحجارة لما يتفجع منه الأنهار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 وَإِذَا خَلَا بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ قَالُوا أَتُحَدِّثُونَ بِمَا فَتَحَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ لِيُحَادُّوكُمْ بِهِ رَبِّكُمْ 111. Öfela تعكلون 112. Öğle 113. Öğle 114. Öğle 114. Öğle 114. Öğle la ya'lamun al-kitaba illa amaniy wa innuhum illa تبن الكتاب بأيديهم، ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا بِهِ به ثمن قليل، فويل لهم مما كتب. أيديهم وويل لهم مما يكسبون، وقالوا لن تمسنا النار إلا أيام معدودة. قُلْ أَتَّخَذْتُمْ عِنْدَ اللَّهِ عَهْدًا فَلَنْ يُخْلِفَ اللَّهُ عَهْدًا أَمْ تَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ بَلَى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 الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون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 إِسْمَ اشْتَرَوا بِهِ أَنفُسَهُمْ أَن يَكفُرُوا بِمَا أَنزَلَ اللهُ بَغَيًّا أَن يُنَزِّلَ اللهُ مِن فَضْلِهِ عَلَى مَن يَشَاءُ مِن عِبَادِهِ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 يؤمن بما أنزل علينا ويكفرون بما وراءه وهو الحق مصدقا لما معهم قل فلما تقتلون أنبياء الله من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 وَلَنْ يَتَمَنَّوهُ أَبَدًا بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِالظَّالِمِينَ ولتجدنهم أحرص الناس على حياة ومن الذين أشركوا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 قل من كان عدو للجبريل فإنه نزله على قلبك بإذن الله مصدقا مصدقا لما بين يديه وهدى وبشرى للمؤمنين من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال فإن الله عدو للكافرين وَلَقَدْ أَنزَلنا إِلَيْكَ آيَاتٍ بَيِّناتٍ وَمَا يَكفُرُ بِهَا إِلَّا الْفَاسِقُونَ أَوَعَلَّمُوا لَمَّا عَاهَدُوا عَهْدًا نَّبَذَهُ فَرِيقٌ مِّنْهُمْ بل أكثرهم لا يؤمنون من عند الله مصدق لما معهم نبذ فريق من الذين أوتوا الكتاب كتاب الله نَبَذَ فَرِيقٌ مِّنَ الَّذِينَ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 وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فَلَا تكفر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 وَيَتَعَلَّمُونَ مَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنْفَعُهُمْ وَلَقَدْ عَلِمُوا لَمَنِ اشْتَرَاهُ مَالَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ وَلَا بَأْسَ مَا شَرَوْا بِهِ أَنفُسَهُمْ لَن Kَانُوا يَعْلَمُونَ ولو أنهم آمنوا Taqulama subatun min indillahi khayr lam kanu ya'lamun ya ayyuha Durdurana <Sessizlik> ve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 والله ذو الفضل العظيم ما ننسخ من ايه او ننسها ناتي بخير منها أو مثلها Alam ta'lam anna Allah 'ala kulli shay'in qadir Allah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 بِرَأْضًا حَسَدًا مِنْ عند أَنْفُسِهِمْ حَسَدًا مِنْ عند أَنْفُسِهِمْ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمُ الْحَقُّ فَاعْفُوا İyallahu be amri. İn Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, لأنفسكم من خير تجدوه عند الله إن الله بما تعملون بصير وَقَالُوا لَن يَدْخُلَ الْجَنَّةَ إِلَّا مَن كَانَ هُودًا أَوْ نَصَارَى تِلْكَ أَمَانِيُّهُمْ قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين بلى من أسلم وجهه لله وهو محسن فله أجره عند وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ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 ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها ولائك ما كانوا لهم أي دخلواها إلا خائفين لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم وللله المشرق والمغرب فأينما تولوا فثم وجه الله إن الله واسع عليم وقالوا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 كينا آية، كذلك قال الذين من قبلهم مثل قولهم تشابهت قلوبهم. قد بينا الآيات لقوم يوقنون إنا أرسلناك بالحق بشيراً ونذيراً ولا تسأل عن أصحاب الجحيم ولن ترضى عنك اليهود ولن نصارى حتى تتبع ملتهم قل إن هدى الله هو الهدى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 الذين آتينهم الكتاب يكلونه حقه لا وَتِي أُولَئِكَ يُؤْمِنُونَ بِهِ ومن يكفر بِهِ فَأُولَئِكَ اصيرون يا بني اسرائيل لنكروا نعمتي التي انعمت عليكم وانني فضلتكم على العالمين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 قال لا ينال عهد الظالمين وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمن وتتخذ من مقام وَعَهِدْنَا إِلَى إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَنْ طَهِّرَ بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَالرُكَّعِ السُّجُودِ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 قال ومن كفر فامتعوه قليلا ثم أضطره إلى عذاب النار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 Rabbana ve jgalnana muslimeyinlak ve min zuriyetina umma muslimeyinlak ve arinamanasikna ve تعوذ الرحيم ربنا وبعث فيهم رسول منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم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 وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَهُ نَصِيرٌ إِذْ قَال لَهُ رَبُّهُ أَسْلِمْ قَالَ أَسْلَمْتُ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ وَوَصَّابَ غَائِدِرَاهِ مُبَنِّي وَيَعْقُوبُ يَا بَنِي إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَى لَكُمْ دِينًا يا بَنِي إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَا لَكُمُ الدِّينَ فَلَا أو بل الموت إذ قال نبيني ما تعبدون من بعد قالوا نعبد إلهك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 ilka ummatun qad khalat laha ma kasabat wa lakum ma kasabtum wa la tusaluna amma وَقَالُوا كُونُوا هُودًا أَوْ نَصَارَى تَهْتَدُوا قُلْ بَلْ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ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 والأسباط وما أوتى موسى وعيسى وما أوتى النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد من جم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 وَإِن تَوَلَّ فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ فَسَيَكْفِيكَ أُمُرُ اللَّهِ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ صِبْرَةُ اللَّهِ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ صِبْرَةٌ وَنَحْنُ لَهُ عَابِدُونَ قُلْ أَتُحَاجُّونَنَا فِي اللَّهِ وَهُوَ رَبُّنَا وَرَبُّكُمْ ولنا أعمالنا ولكم أعمالكم ونحن له مخلصون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 يَقُولُ السُّفَهَاءُ مِنَ النَّاسِ مَا وَلَّاهُمْ عَن قِبْلَتِهِمُ الَّتِي كَانُوا عَلَيْهَا قُلِ اللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا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 ''İn اللَّهَ bin لَرَؤُوفٌ رَحِيمٌ قَدْ نَرَى تَقَلُّبَ وَجْهِكَ فِي السَّمَاءِ فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا فول وجهك شطر المسجد الحرام وحيثما كنتم فول وجوهكم شطرة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 لئن أتيت الذين أوتوا الكتاب بكل آية ما تبعوا كبلتك وما أنت بتابع كبلتهم وما بعضهم بتابع كبلة بعض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 الذين آتينهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم وإن فريقا منهم لا يكتمون الحق وهم يعلمون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 وَحَيْثُمَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ لِأَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَيْكُمْ حُجَّةٌ إِلَّا الَّذِينَ ظَلَمُوا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 ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون ya ay yehlillerin, ama nüstegini bı sabır Allaha, وَلَا 30. 31. 32. 33. 34. 35. 35. 36. 37. 37. 38. 39 ve la nablun n-kum bi şeyim min al kafı ve al الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إليه راجعون.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 إن الذين يكتمون ما انزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيننا له الناس في الكتاب أولئك أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا فأولئك أتوب عليهم وأنت دواه الرحيم إن الذين كفروا وماتوا وهم كفرون وَالَّذِينَ أُولَئِكَ عَلَيْهِمْ لَعْنَةُ اللَّهِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ خَالِدِينَ فيها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 إَِّ فيِي خَْتِ السَّمواتِ وَأَضِ وَختِلَ فيِي الَّل وََّهَ وَالفُكَِِّ تَج فيِي البَحررِ بِمَاَم فَعاس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 وَالسَّحَابَ الْمُسَخَّرَ بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ آيَاتٍ يَعْقِلُونَ وَمِنَ النَّاسِ مَن من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله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 تُبِعُوا مِنَ الَّذِينَ اتَّبَعُوا وَرَأَهُ الْعَذَابَ وَتَقَطَّعَتْ بِهِمُ الْأَسْبَابَ وَقَالَ الَّذِينَ تَبَعُوا لَهُ أَنَّ لَنَا كَرَّةً فَنَتَبَرَّأَ مِنْهُمْ كَمَا تَبَرَّؤُوا مِنَّا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 انما يأمركم بالسوء والفحشاء وأن تقودوا على الله ما لا تعلمون واذا قيل لهم Tebiu ma ensa Allah ma ya كِلٌّ نَشِيءٌ وَلَا يَهْتَدُونَ وَمَثَلُّ الَّذِينَ كَفَرُوا كَمَثَلِ الَّذِينَ يَنْعِطُونَ بِمَا لَا يَسْمَعُونَ إِلَّا دُعَاءً وَنِدَاءً SUMMUM BUKMUN UM YUN FAHUM LA YA MIN طيبات ما رزقناكم واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ وَلَحْمَ الْخِنْزِيرِ وَمَا أُهِلَّ بِهِ لِغَيْرِ اللَّهِ فَمَنِ وَلَا لَائِسْمَع عَلَي إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ الله إِنَّ الَّذِينَ يَكْتُمُونَ مَا أنزل الله من الكتاب Tağrûn bi thman qâliil an fi bûtûni illa nahr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 أُولَئِكَ الَّذِينَ اشْتَرَوا الضَّلَالَةَ بِالْهُدَى وَالْعَذَابَ بِالْمَرْفَأِ فَمَا أَصْبَرَهُمْ عَلَى النَّارِ bu, Allah'a الله için teşekkür ederim. Allah'a izlediğiniz için teşekkür ederim. Ve bu, Allah'a ليس البر أنت والوجوهكم كبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآت المال على ذوي القرب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 وَأَقَامَ الصَّلَاةَ al الزَّكَاةَ وَالْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذَا عَاهَدُوا وَالصَّابِرِينَ فِي الْبَأْسَاءِ bi وَحِينَ ezaa أُولَئِكَ الَّذِينَ صَدَقُوا وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ ya ay yalanlazin amin okutbalikum alqisasu fil katile alhurub ilhurri ve alabdul alabd ve aluthab فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَاتِّبَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ وَأَدَاءٌ إِلَيْهِ بِإِحْسَانٍ ذَلِكَ تَخْفِيفٌ مِنْ رَبِّ بكم ورحمة، فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم. وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاتٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ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 Fman kaf m muciz jenfan ou ithm fa Allah ya ay yuvalı dinleyenler, kutsa Allah'ın izniyle, kutsa Allah'ın izniyle, kutsa Allah'ın izniyle, kutsa Allah'ın izniyle, kutsa فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَامٍ أُخَرٍ وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وان تصوم خير لكم İn kuntum ta'leun Şehrü Ramazanellezî unzile الناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصب ومن كان مريضا أو على سفر فعد عدة من أيام أخرى. يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكمل العدة ولتكب. بِهِ اللَّهُ عَلَا مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ داعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون O hillel kum laillet Ciyamir afthu ila niseikum Hunn libasul kum ve antum علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم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 ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى وَلَا فِي الْمَسَاجِدِ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 أكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا ölü farkın bin amvanı insanı İthmi ve an tum tağlamon. Ysaelon وَلَيْسَ الْبِرُّ بِأَن تَأْتُوا الْبُيُوتَ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 Kذلك جزاء الكافرين فإن انتهوا فإن الله وفور رحيم وقاتلوهم حتى sa, la, tekon, fitnet, ve, yekon, dîn, lil, la, الشهر الحرام بالشهر الحرام والحرومات قصاص فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم Takur Allah ve öğrenin ki Allah, meyel müttakin ve enfikol fi sevilir ve إن الله يحب المحسنين وأتم الحج والعمرة لله فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي ولا تحلق رؤسكم حتى يبلو أهل هذه فَمَن كَانَ مِنكُم مَرِيضًا أَوْ بِهِ أَذًى مِنَ الرَّأْسِ antum faman tamatta al umrati ila al haj famas ay sara min al hadi faman lam diwa sab'atun idha raj'tum tilka Tekullah ve Allah Şiddet Ül-Geçab. فَمَن فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ فَلَا رَفَثَ وَلَا فُسُوقَ وَلَا جِدَالَ في الحج وما و تزود فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم فإذا أَتُمْ مِنْ عَرَفَاتٍ فَذْكُرُ اللَّهِ عِندَ الْمَشْعَلِ الْحَرَامِ وَذْكُرُوهُ كَمَا هَدَيْنَكُمْ فاذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الضال Tümü affi min hayth affa nas ve فَإِذَا قَضَيْتُمْ مَنَاسِكَكُمْ فَانْكُرُوا اللَّهَ كَذِكْرِكُمْ آبَاءَكُمْ أَوْ أَشَدَّ ذِكْرًا فَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَقُولُ رَبِّ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 dünyaya hasanet ve ﷻ ﷻ ﷻ ﷻ ﷻ ﷻ والله سريع الحساب والقر الله في ايام معدودات فمن جَل فِي يَوْمَيْنِ فلا اتقوا الله واعلموا أنكم إليه تحشرون ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة دُنْيَا وَيَشْهَدُ اللَّهُ سيد فيها ويهلك الحث والنس والله لا يحب الفساد وإذا قيل له التكلا أخذته العزة بالإثم فحص وجَهَنَّمَ وَلَبِئْسَ الْمَصِيرُ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مرضات اللَّهِ Allah rüfün bilâعباد. Ya ay yuha lüzzin amin. Duhulü fi جَائْتَ إِنَّهُ لَكُم مَّعَادٌ مُّبِينٌ فإن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 والذين اتقوا فوقهم يوم القيامة والله يرزق من يشاء بغير حساب كان الناس أم Meten waḥidetan, f bəget Allahın nəbīn məbşirin ve münzirin ve إلي يحكم بين الناس في ما اختلفوا فيه، ومختلف فيه إلا الذين أُوتواه من بعد ما جاءتهم البينات بغية بينهم. فَهَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا لِمَا أَخْتَلَفُوا فِيهِ مِنَ الْحَقِّ بِإِذْنِهِ وَاللَّهُ يَهْدِي مَن يَشَاءُ إلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا وَزُلْزِلُ الْزَّلْزَلَةَ حَتَّىٰ يَقُولَ الرَّسُولُ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ مَتَىٰ نَصْرُ اللَّهِ أَلَا إِنَّ نَصْرَ اللَّهِ قَرِيبٌ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 وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم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 وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون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 yesev onuk an ilhamr ve ilmeysir. Qul fihi ma ismum kabir. ويسألونك ماذا يُمْفِقون قُلِ الْعَفْوَ كَذَلِكَ يُبَينُ اللَّهُ لَكُمُ الْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ fi dunya wal akhirah wa yasalunka an al fa ikhwanukum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 ولا تنكح المشركين حتى يؤمنوا ولا عبد مؤمن خير من مشرك ولو أعجبكم ؤلایk yedgûn el-nâr, vâllahu yedgû el-jânnet ve el-mâfîrât ناس لعلهم يتذكرون ويسئلونك عن المحيط. قل هُوَ وَاذًا فَٱتْزِلُ نِسَآءَ فِى ٱلْمَحِيضِ وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّىٰ يَطْهُرْنَ فإذا تطهرن توه النم حيث إن الله يحب التوابين ويحب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 والله سميع عليم لا يؤاخذكم الله باللوء في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم والله غفور حليم للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر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 والمطلقات يا رب اصنا بنافسن ثلاثه تقر ولا يحل لهم ان يكتمن ما خلق الله فيه أرحمهن إن كن يؤمن بالله واليوم الآخر وبعولتهن أحق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاح، ولا قلنا مثل الذي عليه النبي المعروف وللرجال عليهن درجة، والله عزيز حكيم. الطلاق مرتان فإمساكم بمعروف أو تسريح بإحسان ولا يحل لكم أن تأخلوا مما ve tumun ne şe'in illâ en yehafâ وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُكِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِ مَا فِي مَ فَتَدَتْ بِهِ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَعْتَدُوهَا وَمَنْ يتعد حدود الله فأولئك هم ظالمون فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يَتَرَاجَعَا K hududu Allah yübeyin halı nisa affalun ajalun fa amsicouun nab margrufin ou seripouun ve o kimdir? Allah'tır. Allah'tır. Allah'tır. Ve kuron emtâr Allah'e alaikum ve ma azal alaikum يَقُولُ اللَّهُ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ وَإِذَا طلقتم فَلَا تَعْضُلُونَ فَلَا تَعْضُلُونَ أَيَّ كِحْنَ أَزْوَاجٌ إِذَا تَرَاضَوْا بَيْنَهُمْ بِالْمَعْرُوفِ Zalikä yuğrûbîi man kana min kum yueminû bî Allahî ve l-Yûm l لا تَعْلَمُونَ وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَن يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ وعلى المولود له رزق نوكيسته نبي المعروف لا تكلف نفس إلا وسعها لا ولا مولود له بولده وعلى الوارث مثل ذلك فإن أراد فصالا عن تراض منهما وتشاور فلا جناح عليهما وإن أردتم أن تستطيعون ترضعوا أولادكم فلا جناح عليكم إذا سلمتم ما آتيتم بالمعروف واتقوا الله وعلموا. ان الله بما تعملون بصير والذين يتوفون منكم ويذرون وقدصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا فإذا بلعنا أجله فلا جناح عليكم في ما فعلن في أنفسهم بالمعروف والله بما تعملون خبير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 علم الله أنكم ستذكرونهن ولكن لا توعدوهن سرًا إلا أن تقولوا قولًا معروفًا ولا تعظموا قدس نكاح حتى يبلغ الكتاب أجله واعلموا أن الله يعلم ما في أم فَاسْكُنْ فَاحْذَرُوا وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ حَلِيمٌ لَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِن طلقتُم النساء ما لم تمسُهن أو تفرض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 SUM ILLAA AN YAFUUNA AW YA'FU WALLAZI BIYADIHI YA'QUDATUN NIKAH ولا تنسوا الفضل بينكم إن الله بما تعملون بصير حافظوا على الصلوات والصلاة الأسق وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ فَإِنْ خِفْتُمْ فَرِجَالًا أَوْ رُكْبَانًا قرُؤَ اللَّهَ أونَ مِنكُم وَيَذَونَ أَزُوجَ وَصْيةَ تَجلِلِّ أَزُاجِهِمََّ تًَا إِلَ الحَوُ Fəin xarj nəlajına hâl eikum fi ma fâl nəfi aflu sîn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 إِنَّ اللَّهَ لَذُو فَضْلٍ عَلَى النَّاسِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَشْكُرُونَ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 من ذا الذي يقرض الله قرضاً حسناً فيضاعفه له أضعافاً كثيرة وَاللَّهُ يُقَبِّضُ وَيَبْسُطُ وَإِلَيْهِ ve أَلَمْ تَرَ إِلَى الْمَلَإِ مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ مِنْ بَعْدِ مُوسَىٰ إِذْ قالوا لنبي له مبعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله قَالَهَا لَسَيِّتُمْ إِن كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِتَالُ أَلَّا تُقَاتِلُوا قالوا وما لنا ألا نقاتل في سبيل الله وقد أخرجنا من ديارنا وأبنائنا fəlim ma kütbe ı ı ı ı ı ı İNNALLÂHE QAD BA'ATHALAKUM TÂLÛT MÂLİKÂ QÂLÜ ANNA YAKÛNU LEHUL MULKU 'ALÂINÂ WA MINHU تَسْعَى ثَمِنَ الْمَال قَال إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَاهُ عَلَيْكُمْ يُ ملكه من يشاء والله واسع عليم وقال لهم نبيهم إن آية ملكه أن يأذر ياكم تابوت في سكينة من ربكم وبقية وبقية تحمله الملائكة، إن في ذلك لآية لكم إن كنتم.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 قَال إِنَّ اللَّهَ بِنَهَرٍ فَمَن شَرِبَ مِنْهُ فَلَيْسَ مِنِّي وَمَن لَّمْ يَطْعَمْهُ فَإِنَّهُ من فَمَنِ الشَّارِبُ مِنْهُ فَلَيْسَ مِنِّي وَمَن لَّمْ يَطْعَمْهُ فَإِنَّهُ مِنِّي إِلَّا مَنِ اغْتَرَفَ غُرْفَةً بِيَدِ فاشربوا منه إلا قليلا منهم فَلَمَّا جَاءَهُ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ قَالُوا لَا طَاقَةَ لَنَا الْيَوْمَ بِجَالُوتَ وَجُنُودِهِ قَالَ الَّذِينَ يَظُنُّونَ annehum mulakullahi kam min fi'atin qalilatin wa la'at ولما برزوا لجالوت وجنوده قالوا ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت Akıdamenı vurdunuz, alenl Qo’ul ile لاَغِي وَقَتَ لَدَاوُ دجانُ تَرَاءَا اللهُ الْمُلْكُ وَالْحِكْمَةُ وَعَلَمَهُ مِمَّا يَشَاءُ وَلَوْلاَ دَفْعُ اللهِ وكاس بعضهم ببعض لفسدت الأرض ولكن الله ذو فضل على العالمين تلك آيات الله لَهَا عَلَيْكَ بِالْحَقِّ وَإِنَّكَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ تَلَكَ الرُّسُلُ فَأَضَلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ منهم من كلمه الله ورفع بعضهم درجات وآتينا عيسى ابن مريم آيات وأيدناه بروح القدس وَلَوْ شَاءَ اللَّهُمَ اَقْتَثَلَ الَّذِينَ مِنْ بَعْدِهِمْ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمُ الْبَيِّنَاتُ وَلَكِنِ اخْتَلَفُوا ولكن اختلفوا فمنهم من آمن ومنهم من كفر ولو شاء الله ما قتلو ولكن الله يف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 وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤده حفرهما وهو العلي العظيم لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي فَمَن يَكْفُرْ بِالطَّاهُوتِ وَيُؤْمِنْ بِاللَّهِ فَقَدْ اِسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَالَ فِي صَامَ لَهَا وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ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 أُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِي حَاسِ جاء ابراهيم في ربه ان اتاه الله الملك اذ قال ابراهيم ربي الذي يحيي ويميت قال انا احيي وأميت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 وَعَلَمَ أَنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ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 والله واسع علي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 والله غني حليب يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذاك الذي ينفق ماله رئاء الناس لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذاك الذي ينفق ما له رئاء الناس ولا يؤمن بالله واليوم الآخر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 كَمَثَلِ جَنَّةٍ بِرَبِّهَا أَصَابَهَا وَبِلُمْ فَأَتَتْ وَكُلَّهَا ضِعْفَينِ فَإِنْ لَمْ يُصِبْهَا وَبِلُمْ فَطَلْ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ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 كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستون ثم بآخذيه إلا أن تمضوا فيه واعلموا أن الله عنيم حميد.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 إِن تُبْدُوا الصَّدَقَاتِ فَيَأْخُذْهَا النَّاسُ مُحْتَاسًا كَائِنًّا وَإِن تُخْفُوهَا وَتُؤْتُوهَا الْفُقَرَاءَ فَهُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ وَيُكَفِّرْ عَنكُم من سَيِّئَاتِكُمْ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 Vama tufuku min khairi fal anfusikum. Vama tufukun ılla betiğa ajahe Allah. فإليكم وأنتم لا تلومون للفقراء الذين احصروا في سبيل الله لا يستطيعون ضره ben, fi al-ardi, وفِتَعْرِفُهُم بِاسْمِهِمْ لَا يَسْأَلُونَ النَّاسَ إِلْحَافًا وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ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 ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الرباء وأحل الله البيع وحرم الرباء فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّهِ فَانتَهَى لَهُ مَا سلف وَأَمْرُهُ إلى اللَّهِ ومن عَادَ أَصْحَابُ حَقُّ النَّارِ هم فِيهَا خَالِدُونَ يَمْحَكُ اللَّهُ الرِّبا وَيُرْبِ الصَّدَقَاتِ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ كُلَّ كَفَارٍ أَثِيمٍ إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الْرِبَى إِن كُنْتُمْ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 وَإِن كَانَ ذُلُسْرَتْ فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ وَإِن تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كنتم تعلمون. تقو يوم ترجعون فيه إلى الله ثم تُوفى كل نفس ما كسبت وهم لا يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا بدين إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى فَكْتُبُوهُ وَلْيَكْتُبْ بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ وَلَا يَأْبَ كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهِ فَلْيَكْتُبْ وَلْيُمْلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقِّ وَلْيَتَكِلْ إِلَى رَبِّهِ وَلَا يَبْخَسُ مِنْهُ شَيْئًا فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سفيهاً أو ضعيفاً أو لا يستطيع أن يمل له وفليم للوليه بالعدل واستشهدوا شهيدين من رجالكم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 Zalikum aqsa tu'inda Allahi ve aqwa mulli shahadeti ve تكون تجارة حاضرة تديرونها بينكم فليس عليكم جناح إلا تكتبوه وأشهد إذا تبا يعترم ve la yuzar kâbû ve la şehid. ve in اتقوا الله ويعلمكم الله والله بكل شيء عليم وإن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فريها نم قبوظة فإن أمن بعضكم بعضا تو من أمانته وليتك الله ربه ولا تكلاه و الله بما تعملون عليم لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدو ما في أنفسكم أو تخف و يحاسبكم به الله فيغفر لما يشاء ويعذب Allahu ala kulli şeyin kadir. Aman Ressulü bima azil Kullun âmanı Allah ve malaiketi ve kütübü ve Ressulü, lan ifarık binaaahadim min انَّكَ رَبَّنَا وَإِلَيْكَ الْمَصِيرُ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا لَهَا مَا كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا Rabbana la tu a xizna, inna sina Rabbana, ve la tehamil علينا iceren kimi hamletti o, ola llinenin min kablina. Rabbana, ve la tehamilna malatıqatla nabih. Wa'afu'anna wa'fir lanna wa'rhamna Antemola na fursurna ala